وقال صلى الله عليه وسلم، تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم، قيل يا رسول الله، آل يهود والنصارى، قال فمن؟